وَمَا وما إِلَّا إلا واحدة كلمح وَلَقَدْ 112. ولقد أهلكنا أشياعكم 113. فهل من مدكر 114. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أهر رحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان 118. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان 110. ألا تطغوا في الميزان 111. الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 114. والأرض غضعها للأنام 115. فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام 116. والحب ذو العصف والريحان 117. فبأي آلاء ربكما تكذبان 118. خلق الإنسان من صلصال وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ